وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلاله وبصر به من الجهاله وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولما به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الاخوه الكرام لقد جبل ربنا جل في علاه انبياءه ورسله على أخلاق أمر الله تعالى بها أتباعهم ان يتصفوا بها وما ذكر أن نبيا من الأنبياء جاء إلى قومه فأنذرهم وبشرهم إلا جعل في خلال نذارته أو بشارته الأمر بهذا الخلق العظيم وهذا الخلق العظيم هو الذي يحصل به الفلاح في الدنيا والآخرة وهو الذي تحصل به الإمامة في الدين وهو الذي يثبت الله تعالى به العبد سواء في أمور دينه أو في أمور دنياه إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يغرسه في قلوب أصحابه جميعا. بل كان يخيرهم بينه وبين غيره وكان يعدهم به الجنه التي امر الله تعالى عباده بالعمل لها قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو واقف في الطريق يوما قال لعطاء الا اريك امراه من اهل الجنه قال بلى فاذا امراه امه سوداء تمر بهم فقال له عطاء ما خبر هذه المراه فقال ابن عباس كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت إليه هذه المرأة قالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله تعالى ان يشفيني فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حالها ثم وازن ما بين صبرها على البلاء وما بين شفائها منه فعلم أن صبرها عليه أعظم اجرا فقال لها عليه الصلاة والسلام إن شئتي دعوت الله تعالى لك فشفاك وإن شئتي صبرتي ولك الجنة فإذا المرأة تنظر في فضيله الصبر وإذا آخرها جنة عرضها السماوات والأرض سحقا رجال جماجمهم ليصلوا إليها وسكبوا دماءهم لأجلها وإذا بها بمجرد تحقيقها للصبر تصل إليها قال ان شئت دعوت الله لك فشفاك وان شئت صبرت ولك الجنه قالت يا رسول الله بل اصبر اصبر اصبر يا رسول الله فادع الله لي الا اتكشف انا ساصبر على البلاء رجاء ان يؤتين الله تعالى الاجر العظيم لكني لا اريد ان اكشف عورتي عند الناس يا رسول الله فادع الله لي الا اتكشف فدع الله تعالى لها فكانت المرأة بعدها تصرع فتصبر لكنها لا تتكشف كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يغرس في أصحابه جميعا خلق الصبر الصبر على المصيبة الصبر على طاعة الله تعالى الصبر عن معصية الله عز وجل حتى تستقيم لهم الحياة وكذلك أيها المسلمون كان الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كلهم يأمرون أقوامهم بالصبر ألم تسمع ما حكاه الله تعالى عن نبي الله موسى عليه السلام لما قال لقومه من بني إسرائيل قال لهم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فإذا بهم يضيقون بموسى قالوا أوذين من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فيقول لهم اصبروا على ظلم فرعون اصبروا على التضييق الذي ضيق به عليكم اصبروا على ما رأيتم من قتله للسحره اصبروا على الاذى الذي يصيبكم في سبيل دينكم وتوحيدكم اصبروا لأن الله تعالى يجعل عاقبة الصبر خيرا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فلم تنضي عليهم مدة حتى قال لهم موسى بل حتى قال الله عز وجل عن حالهم لما أهلك الله تعالى فرعون قال الله جل وعلا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون فجعل الله تعالى عاقبة صبرهم خيرا لما صبروا أياما وسنين على ظلم فرعون وعلى توحيدهم وعلى دينهم وعلى شدة الاذى الذي يلحق بهم ضاق من ضاق منهم لكن صبر من صبر وموسى عليه السلام يقول لهم اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده فإذا بهم يكون ميراثهم للأرض هم ويرثون بيوت آل فرعون وقصوره وأرائكه بما كانوا عليه من الصبر قال عمر رضي الله تعالى عنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين بالصبر على الشدة والبلاء بالصبر عن الوقوع في المعصية بالصبر على فعل الطاعات وإن كان فيها مشقة تنال الإمامة في الدين ثم قرأ قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ما جعل منهم رجالا عاديين كلا وإنما جعل منهم أئمة جعل منهم قادة جعل منهم رؤوسا للناس يقتدى بها قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لماذا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنوا لما تحقق فيهم الصبر مع يقينهم أن موعود الله تعالى حق وأن رفعة قدرهم عند ربنا جل وعلا تكون بطاعته وأنهم كلما ازدادوا صبرا عظم الاجر عند ربنا لما تيقنوا رفع الله تعالى قدرهم وجعل منهم أئمة بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وحكى ربنا جل وعلا مواقف الصبر كثيرا في كتابه فذكر ربنا جل في علاه قصة نبي الله تعالى ابينا إبراهيم عليه السلام وكيف أنه كان يتمنى أن يولد له غلام وقد كبر سنه ورك عظمه واشتعل رأسه شيبا وهو يتمنى أن يولد له غلام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 لأني تربية انبياء أنا أصبر على الشدة يا أبتي لأنني تربية نبي أنا سأصبر على تنفيذ أمر الله في لاني اعلم أن أعلم أني بالصبر انال المرتبة العليا قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين ونأديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وفد الله تعالى ذلك الغلام المؤمن بكبش ربي في الجنة سنوات وجعل الله تعالى نحر هذا الكبش هديا يتعبد العباد ويتقربون إلى الله تعالى به سنه أبينا إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين الصبر أيها المسلمون هو من اولى ما ينبغي على المؤمن أن يلتزم به وأن يتعبد لله تعالى به وأن يتقرب به إلى الله عز وجل قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث صهيب رضي الله عنه في البخاري قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له إن أصابته سراء من ولادة مولود أو زيادة مال أو رفعة في رتبة أو من غير ذلك من أبواب الخير والفرح والسرور قال إن أصابته سراء شكرا قال يا رب لك الحمد على نعمتك اللهم أشكرك على فضلك رب لك الحمد والشكر إن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له وإن أصابته ضراء إن مات ولده أو مرض أو غاب عنه أو ذهب ماله أو أصابته آفة في شيء من حاله قال وإن أصابته ضراء لم يجزع المؤمن لا يجزع ولا يعترض على قدر الله تعالى فإن الله تعالى أرحم بك من نفسك قال وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ثم قال عليه الصلاة والسلام وليس ذلك لأحد الجمع ما بين الشكر عند النعمة والصبر عند المصيبة دون جزع وأن يكون في النعمة شاكرا ذاكرا دون فجور قال الجمع بينهما قال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إلا للمؤمن الذي تعلق قلبه بالله وعلم أن ما عند الله خير مما عنده وأن تقدير الله تعالى له خير من تقديره وأن الله جل وعلا إذا قضى القضاء فلا راد لقضائه جل في علاه إذا تيقن المؤمن ذلك رفعه الله تعالى بهذه المشاعر وهذا الإيمان رفعه الله تعالى به درجات ولقد حكى نبينا عليه الصلاة والسلام عن الأمم السابقة كيف كانوا يصبرون على البلاء كما في حديث خباب رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن خباب قد أصيب بأنواع من العذاب كما أصيب بلال وعمار وياسر وسمية وغيرهم فأقبل يوما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ألا تستنصروا لنا ألا تدعوا لنا وإذا بنبينا صلى الله عليه وسلم يقوم خشية من أن يزول الصبر من قلوب أصحابه كيف ما تصبر على البلاء وإذا به يقوم عليه الصلاة والسلام ويقول يا خباب لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديث ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصده ذلك عن دينه نوع من العذاب بشع جدا ومع ذلك يصبر يا ليتهم كانوا يقتلونه قتلا كلا وإنما يعذبونه حتى يذوق انواعا من الموت والذبح متتابعة قال يمشط بأمشاط الحديث ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصده ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثني ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون من موانع وجود الصبر العجلة أن لا يصبر الإنسان على مرضه يستعجل العلاج ويستعجل الشفاء أصبر من موارع وجود الصبر أن يستعجل الإنسان أن يشفى ولده أو أن يرد غائبه فتجد أنه لا يصبر على البلاء يستعجل أن, يأتيه أن تأتيه النعمة أصبر يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ليؤخر الإجابة عن العبد لما يسمع من حسن تبرعه يمرض الولد فيدعو الأب بأنواع الدعاء ويتبرع بكلام حسن فيؤخر الله تعالى إجابة دعائه وشفاء ولده لأجل أن يعظم له أجره أكثر بكثرة دعائه فتأخير الإجابة وتأخير النعمة هي لمصلحتك لا تستعجل خلق الإنسان من عجل هذا موسى عليه السلام يقول لبني اسرائيل ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده فيجزع من يجزع من قومه ولو نظروا في الغيب لعلموا انهم سيورثون هذه الارض ويورثون ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون من موانع وجود الصبر شده الغضب فيرى الانسان اخطاء من زوجته او اخطاء من بعض ولده او اخطاء في عمله أو يجد أحدا اعتدى على شيء من أمره فيغضب غضبا شديدا وربما اتخذ قرارات من طلاق وطرد ونحوه وربما من قتل وضرب اصبر، وخذ الأمور بالهدوء ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب عنده قدرة على ضبط مشاعره على الصبر الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين مما يجلب لنا الصبر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما اخطاك لم يكن ليصيبك وأن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرى إذا كان الإنسان أمام مصيبة من المصائب فإن الجزع لا يصرع شيئا إذا مات الميت ثم جزع من جزع وشقت الشاقة جيبها وحلقت الحالقة شعرها وناحت النائحة فإن الميت لا يعود حياً هو يبقى ميت يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إن من صبر فله الأجر ثم قال ومن جزع فيفوته السواب ولا بد أن يسلو كما تسلو البهائم يعني لا بد أن ينسى بعد فترة لكنه فاته الأجر فإذا علم الإنسان أن المصائب التي تنزل به هي قدر من الله تعالى عليه وربك يخلق ما يشاء ويختار قدر ان يموت فلان قدر ان يولد لفلان قدر ان يصاب فلان بحادث قدر ان يسرق مال فلان اعلم ان هذا قضاء وقدر وان صبرك عليه يعظم الله تعالى به الاجر لك هذه مما يعين الانسان على ان يصبر ومما يعينه ان يصبر ان يتلمح حلاوه الاجر يقول شريح رحمه الله تعالى يقول والله ما نزلت بي مصيبة إلا نظرت في أمور قيل له تنظر في ماذا قال أشكر الله تعالى أولا على ان لم تكن أعظم منها هذا يعينك على الصبر لما مات أحد أبناء عروة بن الزبير فقيل له قد رفست ابنك دابة فمات فقال الحمد لله يا ربي أعطيتني أربعة أبناء فأخذت واحدا وابقيت ثلاثة فلك الحمد إذ لم تأخذ ثلاثة وتبقي واحدا تخيل لو أن المصيبة أعظم ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم من أراد أن تهون عليه مصيبته فليتذكر مصيبته في إن مصيبتنا بسيدنا رسول الله وبوفاته عليه الصلاة والسلام أعظم من مصائبنا بوفات أنفسنا أو وفات أحبابنا يقول شريح هنا اني احمد الله عندما تنزل المصيبه انها لم تكن اعظم من ذلك صار لك حادث بالسياره وتعطلت سيارتك تماما ولا يمكن استعمالها احمد الله ان السياره التي تعطلت تماما وانك لم تصب بأذى وان مات احد اولادك معك بحادث فاحمد الله انك لم تكن ميتا معه ولم يمت بقيه الاسره احمد الله ان المصيبه لم تكن اعظم لو اقبل رجل واصابك باي مصاب من سرقه وغيرها فاحمد الله ان المصيبه لم تكن اعظم يقول شريح انا اذا نزلت بي مصيبه لاصبر اتذكر امورا اولا احمد الله انها لم تكن اعظم مما وقع علي الامر الثاني اتذكر الاجر المترتب عليها يقول نبي عليه الصلاه والسلام اذا راى اهل العافيه يوم القيامه ما يؤتيه الله لاهل البلاء ودوا لو ان جلودهم قرضت بالمقاريض في الدنيا يود الانسان الذي لم يصب ببلاء في الدنيا يتمنى يقول يا رب يا ليت انك أصبتني بانواع البلاء لتعظم اجرك ما عظمت اجر هؤلاء يتلمس الاجر المترتب عليها انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور يتذكر الاجر المترتب عليها الثالث يعلم ان المصيبه لا تدوم اكثر المصائب التي تنزل بنا لا تدوم انسان يصيب بفقر في الغالب انه لا يبقى فقيرا الى ان يموت بل يتقلب ما بين فقر وسعه انسان مات احد اولاده لا بد أنه سيأتي يوم وينسى هذا الولد إنسان أصيب بمشكلة في عمله في نفسه في غير ذلك في الغالب أن أكثر المصائب لا تدوم لا تدوم في القلب وإنما تزول مع مرور الوقت فإذا احتسب المرء الاجر أيها المسلمون وعلم أن الصبر هو من أخلاق الأنبياء هان عليه عند ذلك أن يلزم نفسه به أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الصابرين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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون قسم أهل العلم الصبر إلى ثلاثة أقسام قالوا منه صبر على البلاء والمصيبة وهذا تحدثنا عنه في الخطبه الاولى ان يصبر على البلاء والمصيبه وان يقول الحمد لله على كل حال لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها هذا النوع الاول من الصبر ونوع اخر من الصبر الصبر على طاعه الله ان يامرك الله تعالى بقطع نومك في ظلمه الليل والاستيقاظ والذهاب لصلاة الفجر تصبر على هذه المشقة أن تؤمر في كل سنة أن تخرج زكاة مالك فتصبر على إخراج المال المحبوب إليك أن يأمرك بالصيام فتصبر وتصوم عن الطعام والشراب أن يأمرك بالحج فتصبر تؤمر بالعمرة فتصبر تؤمر ببر الوالدين فتصبر أن يصبر الإنسان على الطاعة تعظيما لربنا جل وعلا وابتغاء للاجر منه النوع الثالث الصبر عن المعصيه ان يكون المرء ربما جالسا على شبكه الانترنت فتعرض له بعض المعاصي لينظر اليها او يستمع اليها فيصبر عن المعصيه ولا يقع فيها ونفسه ربما تدعوه الى الوقوع فيها فيصبر على مخالفتها والشيطان يوسوس له ان ينظر او يسمع فيصبر على كبت الشيطان وعدم الاستجابة له هذا صبر أن يصبر عن المال الحرام إذا زين له قد تعرض عليه رشوة يعرض عليه شيء من الأموال المحرمة يعرض عليه الشخص أن يعمل معه في تجارة محرمة من مخدرات وما شابه ذلك فيصبر عن الوقوع في هذه المعصية نفسه تدعوه لكنه يكبتها ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم كما فعل يوسف عليه السلام لما دعته امراه العزيز فصبر عن المعصيه قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي ثم يهدد بالسجن فيقول ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه انا اصبر على السجن وعلى هذا البلاء لكني لا اريد ان اقع في تلك المعصيه حتى رفع الله تعالى قدره بعد ذلك وجعله عزيزا في مصر صبر الانسان ايها الاخوه الكرام عن المعاصي دليل على محبته لله تعالى يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى لما عرض قصة يوسف عليه السلام وكيف أنه صبر عن المعصية وابتعد عنها قال ابن الجوزي رحمه الله هنا, هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين يقول العبودية الحقة هي عندما تعرض لك معصية أنت قادر على مواقعتها فتحجز نفسك عنها وتمتنع منها يقول هنا تظهر العبودية الحق لله أما صلاة ركعتين ويعد الإنسان نفسه عابدا بها فهذه يستطيع أن يفعلها كل أحد قال هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم جميعا من الصابرين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 اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تنصر اخواننا المجاهدين في الشام اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشام اللهم اجمع كلمتهم اللهم وحد صفهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم سدد رميهم اللهم داو جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واجعل الدائره لهم على عدوهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم نسالك ان تجمع شمل وكلمه اهلنا في مصر اللهم من ارادهم بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم واجمع كلمه اهلنا واخواننا في ليبيا وفي تونس وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين اللهم من أراد شيئا من بلداننا بسوء فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز اللهم وإن نسألك أن تؤمننا في أوطاننا وأن تصلح ائمتنا ولاة أمورنا اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين